فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والخمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأفضر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة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 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِلَىٰ بَلَغَتِ السَّرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ خِرَاقٌ وَالْكَفَّةُ تَسَاقُ بِالسَّاقِ